وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يركضون لَا تركضوا وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ لَا لعلكم وَارْجِعُوا إلى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا اننا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان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 فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسالون ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى, إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ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 حين لا يكفون عوجهم النار ولا عن, ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون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 أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إِنَّا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها, أَتَيْنَا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءا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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا آه أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين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 ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حقما وعلما ونتيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إن هم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله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 وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بَأْسِكُمْ فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره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 وأيوب إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الضر وأنت أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إِذْ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ورب لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وان خير رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا له زوجه إِنَّهُمْ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من, كل حدب وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين